بسم الله الرحمن الرحيم أين وصلنا؟ إلى المسألة السادسة أخذنا المسألة الخامسة وهي من أسهل المسائل إذا وقعت الواو بعد كسرة وكانت ساكنة غير مشددة فإنها تقلب ماذا؟ تقلب ياء. مثال ذلك؟ ميزان ميراث ميثاق أصليعاتها الواو وإذا تحركت الواو خرجت عن هذه المسألة وإذا كانت مشددة أيضا خرجت عن هذه المسألة لتحصنها بالإضغام معنى لتحصنها بالإضغام أي تقوت بالإضغام لما كانت واو ساكنه كانت ضعيفه ميقات ميقات لكن عند الادغام بواو اخرى مفتوحه محركه تتحصن وتتقوى باختها فتتعاصى على الاعلال تتعاصى على الاعلال قال المسألة السادسة إذا التقت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما ساكنة سواء كانت السابقة الواو أم الياء وعند ذلك يجب ادغام الياء في الياء هذه قاعدة اجتماع الواو والياء إذا جتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون. اي سبقت ساكنة إحداهما سواء كانت الواو هي التي سبقت وكانت ساكنة أم كانت الياء هي التي سبقت وكانت ساكنة إذن سيكون عندنا واو وياء او ياء وواو الأولى منهما ساكنة فما هي القاعدة القاعدة تقول لك اقلب الواو ياءن كيفما كانت سواء كانت هي السابقة ام كانت هي المتأخرة اقلبها ياءن فالواو هي التي تنقلب ياءن ثم بعد هذا سيجتمع ياءن فتضغم الياء في الياء فتصور المساله سهل تصور المسألة سهل وتطبيقها يحتاج الى انتباه قال اذا التقت الواو والياء في كلمه وسبقت احداهما ساكنة سواء أكانت السابقة الواو ام الياء وعند ذلك يجب ادغام في الياء. يجب إضغام الياء في الياء نعم مثال سيد وميت سيد وميت اصلهما يعني على وزن فيعل على وزن فيعل إن ساد يسود ومات يموت فماذا يكون الاصل يكون سيد فيعل ميت فيعل نعم انظر طيب ساد يسود مات يموت ساد أصلها ماذا سواد صح اذا ظهرت الواو في المضارع فهي واو في ماذا فهي واو في الماضي في الثلاثي الأجوف كذلك مات أصلها موتا طيب إلى هنا واضح إذا جئت على وزن فيع عل احد اوزان الصفات المشبهه فيعل الياء زائده طيب هذه السين وبعدها الواو التي هي عين الكلمه وبعدها اللام الداله التي هي لام الكلمه سي ود ومثلها مي ويت مي ود سي ود التقت ماذا؟ التقت الواو والياء في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة سي ود مي سي ود القاعدة تقول انظر إلى الواو وقلبها ياء كانت الواو هي المتأخرة أو المتقدمها لا فرقا فإذا سنقلب هذه الياء الأولى ثم هذه الياء الثانية التي قلبناها وبالأحرى هذه الياء الزائدة وهذه الياء التي كانت ماذا قوان سي يد بدل سي ود ثم تطغم الياء في الياء فيقال ماذا فيقال سيد كذلك مي ميت مي ميت تصير ماذا تصير ميت هذه الياء الاولى الزائده وهذه الياء التي كانت واو وهذه التاء تضغم ميت واضح وضح ام لا انتم معي طيب مثال اخر قال ومثال ما تقدمت فيه الواو على الياء قال هذا نعم نقرأ قال مثال سيد وميت أسرهما سيد وميت على وزن فيعل فتلحظ أن الواو لا قطآن مع بقية الشروط المذكورة في المسألة الواو يا أن ثم تضغم الياء في الياء فتصيران سيدا وميتا هذا مثال ما تقدمت فيه الياء على الواو ومثال ما تقدمت فيه الواو على الياء طي ولي مصدر طوى ولوى أصل المصدرين طوي ولوين. فاجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت احداهما بالسكون وهي الواو هنا فابدلت الواو ياءا واضغمت في الياء فقيل طي ولي طيب هذا المثال الأول مثال آخر طواء ولواء هذه أفعال متعدية أم أفعال لازمة متعدية تقول طويت الحبل لويت الخيط إذن متعدية قياس مصدرها فعل قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. إذن قياس مصدرها فعل فعل طوا هذه ياء فاء الكلمة الطاء وعينها الألواء ولا مهلياء لأن الألف مقلبة عن ياء ومثلها لوا فالمصدر طو ين طو ين طو ين لو ين طوي ولو ين اجتمعت ماذا الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون ساكنة ما هي السابقة الواو هنا سبقت الواو وفي سيود وميوت الياء سابقة فتقلب الواويا ثم تضغم الياء في الياء فيقال طي ولي طيب الآن ما من هذا يتبين خطأ من يقول هذا محل كوي الثياب هكذا يقولون كوي الثياب كوي كوي كوي الثياب هذا صحيح خطأ خطأ كي نصر عندهم الكي اذا كان في الجسد اما في الثوب ما يقولون فيه كي كي الثياب فاذا الصواب كي لين طي ننظر ماذا خرج من هذه المساله قال بخلاف نحو يدعو ياسر ويرمي واصل لأنهما في كلمتين ونحو طويل وغيور لعدم السكون السابقة منهما يدعو ياسر يرمي واصل قد يقول قائل اجتمعت الواو والياء والولى ساكنة منهما فيقال ليست في كلمة واحدة فإن الواو الساكنة او الياء الساكنة في آخر كلمة والمتحرك في أول كلمة أخرى كذلك طويل وغيور طويل وغيور نعم اجتمعت الواو والياء واحداهما ساكنه لكن الساكن هو ماذا الثاني متاخر وليس الاول إذن لا تدخل في هذه المسألة وما هو سبب هذا الابدال ما هو السبب في هذا الابدال قصد ماذا تخفيف قصد التخفيف طيب هذه المسألة السادسة قال ونحو طويل وغيور لعدم سكون السابقة منهما طيب نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شو.